اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ن آمين إن قارون كان من من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز م ا إ ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار ا ل آ خ ر ة ولا تنس نصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك ولا تبغ الفساد في ا ل أ ر ض إن الله ل ا يحب المفسدين قال إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم عندي أ و ل م يعلم أ ن الله قد أ ه ل ك من قبله من القرون من هو أ ش د منه قوه و أ ك ث ر جمعا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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا ولا يلقاها إ ل ا الصابرون فخسفنا به وبداره ا ل أ ر ض فما كان له من و م فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بالأمس يبسط عباده الذين مكانه الله الرزق يشاء لمن من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 و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إ ل ا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك ا ل ق ر آ ن لرادك إ ل ى معاذ قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى ما ل ك ت ا ب إ ل ا ر ح م ة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آ ي ا ت الله بعد إ ذ أ ن ز ل ت إ ل ي ك وادعو الى ربك وادع إ ل ى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إ ل ه ا آ خ ر لا إ ل ه إ ل ا هو كل شيء هالك إ ل ا وجهه ل م الحكم و إ ل ي ه ترجعون